فضيلة الشيخ عطية صقر ما عدد الحصيات التي ترمى وما الأيام التي ترمى فيها وما الوقت المحدد في اليوم لجواز رمي الجمرات وهل يمكن تأخيرها عن الوقت المحدد لها الجمرات ثلاثة جمرة العقبة وهي الكبرى التي تلي مكة الجمرة الوسطى والجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف أو الخيف والواجب في يوم النحر هو رمي جمرة العقبة فقط بسبع حصيات حتى يمكن بعد رميها وحلق الشعر أو تقصيره التحلل من الإحرام ومباشرة ما كان محرما إلا قربان النساء يدخل وقت الرمي عند الشافعية بمنتصف ليلة العيد أي قبل الفجر بدليل ما رواه البيهقي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت وبما رواه أبو داود أيضا عن عطاء قال أخبرني مخبر عن أسماء أنها رمت الجمرة قلت إن رمينا الجمرة بليل قالت إن كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جمهور الفقهاء يدخل وقتها بطلوع الفجر فلا يصح الرمي قبل الفجر إلا لذوي الأعذار وعليهم يحمل حديث أم سلمة وأسماء والأفضل أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس أما الجمرات الثلاث فترمى في أيام التشريق كل منها بسبع حصيات ويدخل وقت بها عند زوال الشمس أي ظهرا للحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمارة عند زوال الشمس أو بعد زوال الشمس وذلك باتفاق العلماء ويكره تأخير الرمي إلى الليل ويصح حتى طلوع فجر اليوم التالي وذلك بالاتفاق بل قال الشافعية يجوز تأخير رمي أيام التشريق إلى آخر يوم منه ولا يجوز التأخير بعد ذلك فقد خرج الوقت ويجب الدم حينئذ أبو حنيفة أجاز الرمي يوم الثالث من أيام التشريق قبل الزوال بحديث ضعيف فيه عن ابن عباس ايضا وهو إذا انتفخ النهار من يوم النفر الآخر حل الرمي والصدر والانتفاخ والارتفاع والصدر أي الانصراف من منا وهناك رأي لعطاء ابن أبي رباح وطاووس ابن كيسان بجواز الرمي قبل الزوال في الأيام كلها ويمكن الأخذ بهذا الرأي عند الحاجة كشدة الحر وكثرة الزحام والله أعلم